شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق شراب الحب. يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق احب الله عن ادب وصدق ولا ارضى سوى التقوى خلاق شراب الحق يعرف بالمذاق وما كل له كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بالمداق وما كل له بساق محرم الله عن أدب وصيغ ولا